بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايتا يعرض ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر